فَإِذَا مَا نَقضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَا رَأَىٰ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 كُلَّمَا وَإِنْ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا تَظْلِمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْرَهُمْ الرِّبَا وَقَدَّرْنَاهُ أموال الناس بالباطل وأعتبنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في علم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولا فَشَأْنُ نُسِيهِمْ أَجْرًا